129. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملوا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين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 ولتكن منكم أمة يدعون إلَى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلكوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم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 ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلو عضوا عليكم الأنامل من الغيض قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تنسهم وإن تصبكم سيئة يفرحون بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوؤ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم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 116. ليكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين 117. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدلكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين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 من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار رقاليدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنا فسير في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين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 لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول من أنفسهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين أو لم ما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا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 117. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان 118. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون 119. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فذرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين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 لا تبلون في أموالكم وأمفسكم ولا تسمعون من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذا كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوُوهُ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم.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 وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تفلحون.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 وَآتُوا الَّيَتَمَا أموالهم, أموالهم, إلى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تأكلوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِقُوا فِي الَّيَتَمَا فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ 118. ومن النساء مثلا وثلاث وارباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعونوا 119. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا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 111. ومن كان غنيا فليستعفف 112. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف 113. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم 114. وكفى بالله تَرَكَ 115. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون 116. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ما قل مِنْهُ أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أُولُ القربا واليَتَما والمساكين فارزقهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريَّة ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا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 وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُرْثُ كَلَالَةً أَوْ مُرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلْكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُصَابِهَا أُوْذِينَ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ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 ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقت وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأُخْتِ وتِ أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم.